يا ربنا يا ربنا يا الوالد رحماك باميرنا الوالد رحماك باميرنا الوالد اللهم ان قلوبنا عليه لا تحزن وان عيوننا عليه لا تدمع على فراقه لمحزونون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا وَأَخْلِفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا اللهم اجعل ما أصاب فقيدنا وحبيبنا سعد العبد والسالم الصباح اللهم اجعل ما أصابه من مرض ونصب رفعة له ودرجات في علين اللهم اغفر لسعد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّر له فيه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 الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا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 اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إن فقيدنا في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه وانت الغني عن عذابه وانت الغني عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزده في حسناته وان كان مسيا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعذه من عذاب القبر اللهم اجعله فرطاً وذخراً للرعية وشفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازيننا وأعظم به أجورنا وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقهي برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان